ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي يومه الا فمن كان منكم مريضا اذ به اذم من راسه ففديه من صيام اب صدقه او نسك فإذا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا مِنَ الْهَادِيِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب